أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فدفعها إليه فخرج في البحر فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار فرم بها في البحر فخرج الرجل الذي كان أسلافه فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبا فذكر الحديث فلما نشرها وجد المال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 أما بعد فهذا الباب باب ما يستخرج من البحر أي هل فيه زكاة أو لا فهذه الترجمة معقودة لبيان ما يستخرج من البحر هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب وهل يأخذ حكم الركاز كما سيأتي في الباب الذي بعده أو لا يأخذ حكمه والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم منهم من قال إنما يستخرج من البحر مثل العنبر واللؤلؤ وغيره أن حكمه حكم الركاز ومن أهل العلم من قال إنه لا زكاة فيه والأصل في الأشياء عدم وجوب الزكاة فيها إلا ما دل الدليل على وجوب الزكاة فيه فأهل العلم منهم من قال إنما يستخرج من البحر فيه زكاة قياسا على الركاز الذي يستخرج من الأرض ومن أهل العلم من قال لا زكاة فيه ومنهم ابن عباس فيما حكاه, رضي الله فيما حكاه البخاري عنه رضي الله عنه وحكى عن الحسن البصري أن فيه الخمس مثل الركاز وأورد رحمه الله تعالى هذا الحديث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 فإذا بالخشبة فأخذها لأهله فأخذها لأهله حطبا فذكر الحديث فلما نشرها وجد المال هذا الحديث ذكره هنا مختصرا وذكره بتمامه في باب الكفالة في القرض والديون وهي قصة عجيبة وعظيمة في بياني كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه عز وجل الكفيل الذي من توكل عليه كفاه ومن اعتمد عليه أعانه ويسر أمره وقضى دينه وفرج همه من حيث لا يحتسب كما قال الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسره وقال تعالى ومن يتوكل على الله فوحسبه وقال تعالى أليس الله بكاف عبدة فيقص عجيبة وعظيمة وفيها عظة وعبرة يقول أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فقال ائتني بالشهداء ائتني بالشهداء اشهدهم فقال كفى بالله شهيدا قال فأتني بالكفيل هذا شخص يكفل يكفلك في اعاده هذا المال قال كفى بالله كثيرا قال الرجل صدقتها فدفعها الي الى اجل مسن اي الى وقت محدد فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل وصل الأجل المسمى بينهما لتسليم أو تسليد الدين للأجل الذي أجله فلم يجد مركبا ما وجد سفينة أو قاربا يركبه إلى الجهة التي فيها صاحبه ليسدد الدين وبينه وبينه موعد محدد وقد أشهد الله على ذلك وجعل الله كفيلا ولم يجد مركبا ضاقت به الحيلة كيف يصنع وهم بينه وبين الرجل موعد لا يريد أن يتأخر عنه ساعة واحدة فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار نقرها أي قورها نقر الخشبة أي قورها وضع الألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه ثم زجج موضعها أي أحكم إغلاقه حتى لا يدخل الماء على الصحيفة والمال فيتلفه أو يذهب في البحر زججها أي أحكم إغلاقها ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا ألف دينار فسألني كفيلا فقنت كفى بالله كفيلا فرضي بك وسألني شهيدا فقنت كفى بالله شهيدا فرضي بك وأني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أخدر فلم أقدر وإني استودعكها أستودع فرمى بها في البحر وإني استودعكها رمى بالخشبة في البحر فيها الصحيفة أو المال فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يعني لا زال مهتما بسداد الدين لكن عمل هذا العمل من أجل الموعد الذي بينه وبين صاحب الدين وفي ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى, بلده إلى بلد ذلك الرجل فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله لأن بينه وبينه موعد فإذا بالخشبه هو ينتظر مركبا لعله جاء أحد بماله فإذا بالخشبه التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا أخذها لأهله حطبا فلما نشرها قسمها نصفين وجد المال والصحيفة وجد المال والصحيفة وصل المال في وقته الذي ضربه مع ذلك الرجل أشهد الله واتخذ الله كفيلا وعانه الله على السداد من حيث لا يحتسب وعانه على الوفاء من حيث لا يحتسب قال ثم قدم الذي كان أسلفه قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار فيما استقر عليه أمره دفع ألفين, دفع ألفين من أدن نير ألفا وضعها في البحر على أمل أن تصله وألف مهيئها سيسلمها بيده في وقت متأخر حين يجد سفينة ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار فقال والله يعتذر والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه يقول ذلك معتذرا قال هل كنت بعثت إلي بشيء هل كنت بعثت إلي بشيء انظر أيضا ما قال إني بعثت وأريد أن تسامحني وأنا وضعت في البحر مجتهدا لأني لم أجد سكت أخف الأمر قال هل بعثت بشيء قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه ما أراد أن يخبره بأنه وضع مالا في خشبه ورماه في البحر حتى لا يوقع في نفسه مثلا عدم رغبة في أخذ المال أو أخذ بعض المال أو نحو ذلك قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة فانصرف بالألف الدينار راشدا سبحان الله لما تنظر هذا الحرص وهذه المعالجة والمجاهدة والجد في سداد الدين وتنظر في مقابل ذلك المماطلين في الديون وكيف أنهم لا يبالون مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في المسند لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها قالوا وماذاك يا رسول الله قال الدين الدين ليس بالهيئة الدين ليس بالهيئة والمرأة مرتهن بدينه ومحاسب عليه وإن لم يقضي هذا الدين مالا أخذ يوم قيامة من حسناته فالدين ليس بالأمر الهيئ فانظر هذه الهمة العالية والحرص الكبير من هذا الرجل وقارنه بحال كثير من الناس وأرضاعهم مع الديون جحدا لها وماطلة في سدادها أو بخصا لاصحابها. تجد يأتي لصاحب الدين يقول ما أعطيك الدين إلا أن تخصم لي النصر إذا تخصم لي النصر لا أعطيك وربما يضطر يخصم له أكثر أو كذا يضطر حتى يأخذ ماله مماطلة وتضيع الحقوق الناس بينما من استداد من استدانا محتاجا وهو عازم على السداد صادق في عزمه قضى الله عنه دينه ويسر الله سبحانه وتعالى له قضاء دينه كما في هذه الكصة العظيمة العجيبة هذه الكصة ساقها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب باب ما يستخرج من البحر بعض أهل العلم في شرح الحديث قالوا ليس فيه شاهد صريح للترجمة من حيث ما يستخرج من البحر هل فيه زكاة أولا وبعضهم قال يؤخذ ذلك من أخذ الرجل للخشبة وأن ما يخرج من البحر مباح أن ما يخرج من البحر مباح لكن يبقى أيضا ليس فيه تصريح في أمر الزكاة وأن ما يستخرج من البحر هل فيه زكاة أولى والله تعالى أعلم نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب في الركاز الخمس قال وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس قال وعنه رضي الله عنه أي أبي هريرة رضي الله عنه نعم قال باب في الركاز الخمس قال باب في الركاز الخمس الركاز يراد به ما يستخرج من الأرض الترجמה التي مضت فيما يستخرج من البحر وهذه الترجمة فيما يستخرج من الأرض مما دفن فيها مما دفن فيها ويقال له الركاز لأن الركز هو دفن الشيء أو دفن بعضه في الأرض ركزه في الأرض أي دفنه فيها فالركاز الدفن والمراد بالركاز ما يوجد مدفونا في الأرض من أموال والمراد بالأموال التي فيها الخمس ما يعرف أنها من أموال الجاهلية أنها من أموال الجاهلية بحيث يوجد فيها مثلا كتابات أو علامات أو أشياء تدل على أنها من أموال الجاهلية ففيها الخمس قال باب في الركاز الخمس وفيها الخمس مع أن مرة معنا أن في, في, في الزكاة مثلا زكاة الزروع إذا كان من سقي المطر ففيه العشر أو في نصف العشر إذا كان سقي المطر ففيه العشر وإذا كان بالسواني ففيه النصف هنا فيه الخمس في حظ أكثر لمن تقدم يقدم له هذا المال له حظ أكثر ونصيب أكبر والسبب في ذلك كثرة نفعه كثرة نفع الركاز وسهولة الحصول عليه يعني لم يكلف الإنسان جهدا وتعبا وإنما يحفر مثلا يوما ما في مكان فيعثر على هذا المال الذي هو من دفن الجاهلية ومن أموال الجاهلية ففيه الخمس لأنه حصل عليه بسهولة لم يكلفه جهدا ولا عملا ولا تعبا ومنفعته كبيرة جدا ولهذا كان فيه الخمس وقال العلماء إنما كان فيه الخمس لأنه شبها في بالغنيمة التي هي الـ الـ ما يفيء الله سبحانه وتعالى به على المسلمين في الجهاد مما الكفار. أورد رحمه الله حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار. العجماء المراد به بهيمة الأنعان والحيوانات التي لا تنطق يقال لها عجماء وعجماوات لأنها لا تنطق قال العجماء جبار والمراد بجبار أي هدر غير مضمونة العجماء جبار معنى جبار أي هدر غير مضمونة مثل لو أنها يعني من غير قصد أو تعدي من صاحبها أحدثت تلفا أو ضررا فإنه جبار أي هذا الشيء الذي أترفته هدر ليس بمضمون أي لا يضمنه صاحب البهيمة لأنها كما جاء في الحديث عجماء لا تفهم ولا تعي ولا يتحمل صاحبها إلا إن علم منه تفريط إلا إن علم منه تفريط فإنه يحاسب على تفريطه وتضيعه وقوله والبئر جبار والبئر جبار المراد بجبار أي هدر لو أن رجلا استاجر عمالا أو عاملا يحفر له بئرا فانهدمت عليه أو سقط فيها أو نحو ذلك أو, أو مثلا أتى بعامل يصلح له بير بئر محفورة وقال أنظر فيها الخلل الفلاني وقال أنا أصلحها ونزل فيها وانطمرت عليه البير أو سقط وهو ينزل أو نحو ذلك فالبئر جبار أي هدر غير مضمونة إذا استاجر رجلاً ليحفر له أو ليصلح له شيئا في البئر فانهدمت عليه أو سقط فيها أو نحو ذلك فهي جبار أي هدر والمعدن جبار مثل البئر جبار المعدن أي إذا استاجر أجرى يحفرون له في موضع فيه معادن وانهدم عليهم مثلا فهو جبار أي هدر لأنهم خاطروا بأنفسهم من أجل المال الذي يحصلونه على ذلك قال وفي الركاز الخمس وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمه نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب حول الله تعالى والعاملين عليها ومحاسبه المصدقين مع الإمام قال عن ابي حميد عن عبد ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية فلما جاء حاسبه قال باب قول الله تعالى والعاملين عليها هذا مصرف من مصارف الزكاة الثمانية العاملين عليها أي عمال الصدقة الذين يكلفون بالذهاب لجمع الصدقات والزكوات فيعطون مقابل ذلك مقابل هذا العمل على جمع الزكاة ويحضارها إلى الإمام يعطون مقابل ذلك العمل شيئا من الزكاة فهذا مصرف من مصالف الزكاة ومحاسبة المصدقين مع الإمام من يبعثهم الإمام لجمع الصدقات يحاسبهم ويتابعهم في أعمالهم مثل ما حاسب النبي عليه الصلاة والسلام ابن ابن اللتبية قال عن حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية فلما جاء حاسبه حاسبه لأنه وجد معه مالا من جنس الصدقة التي جمعها ولم يضعه مع مال الصدقة وإنما استبقاه لنفسه وحازه لنفسه جاء بأموال ومن هذه الأموال مال من جنس المال الذي ومال مال الصدقة لكنه لم يضعه مع مال الصدقة وإنما أخذه لنفسه وقال هذا لكم وهذا أهديته فالنبي صلى الله عليه وسلم حاسب كما جاء هذه الرواية قال فلما جاء حاسبه حاسبه قال المال هذا الذي معك من أين؟ قال هذا أهديته وهذا لكم هذا ما للصدق أما هذا أهديته فقال عليه الصلاة والسلام في بعد هذه المحاسبة له قال ألا, ألا جلس في بيت أمه يعني ينظر هل يهدى له أو لا يهدى له لكن لما يكون في هذا الموضع سيهدي له الناس ربما من يهدي له ربما يكون له أغراض أيضا من دفع الهدية له وهدايا العمال غلول لا يحله أن, أن, أن يأخذها فحاسبه النبي صلى الله عليه وسلم فيستفاد من ذلك محاسبة العمال محاسبة العمال والمحاسبة تكون بجرد الأموال وجرد الصدقات وكتابتها والنظر فيها أو أي طريقة تكون فيها المحاسبة والمتابعة نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب واسم الإمام إبل الصدقة بيده قال عن أنس رضي الله عنه قال غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة اليحنكة فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة قال باب واسم الإبل واسم الإمام إبل الصدقه بيده واسم الإبل يكون بالكي ونحوه ومعنى الوسم أي أن يضع فيها علامة أن يضع في, في, في الإبل علامة وإبل الصدقة التي جعلت وجمعت صدقة وزكاة توسا يوضع عليها علامة حتى تميز ويعرفها الناس أنها ابل الصدقة قال باب واسم الإمام إذ الصدقه بيده أورد حديث أنس رضي الله عنه قال غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنك ليحنك والمراد بالتحنيك للطفل المولود حديثا أن تمضغ تمرة ويأخذ منه من هذه التمره معريق الفم الذي بلل هذه التمره يأخذ منه قليل ويحنك به يدخل الأصبع في فم الطفل ويحنك به ويحرك بالأصبع حنكة الأعلى حتى يذوق هذا الطعم الحلو ويكون أول ما يدخل إلى جوفه الحلو خاصة التمر فيحنك ومن السنة تحنيك الطفل يحنكه أهله أمه أو والده أما أن يذهب به إلى مثلا عالم تبركا بريقة فلا يجوز أن يذهب به إلى عالم أو مثلا أحد الصالحين من أجل التبرك بريقة فلا يجوز لأن هذا أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لما جعل الله في ريقة من بركة صلواته الله وسلامه عليه فكان يؤتى بالصبيان إليه صلى الله عليه وسلم ليحنكهم فهذا فعل خاص به فعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أما أن يذهب بالأطفال إلى عالما أو طالب علم أو داعية أو, أو, أو مثلا أحد العباد يطلب منه من أجل بركة طريقة هذا لا يجوز لأن هذا من الخصائص من خصائص نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال فوافيته في يده الميسم والميسم حديدة يكوى بها الميسم حديدة يكوى بها قال يسم إبل الصدقة يسم إبل الصدقة يضع عليها علامة يكويها بهذه الحديدة وإن كان في هذا الكي إيلام لها إلا أن فيه مصلحة عظيمة جدا وفيه تمييز لهذه الإبل بأن إبل الصدقة لا تنصرف إلا في مجالها ولا تختلق بغيرها وتميز بذلك ففيها منفعة عظيمة جدا وفائدة كبيرة رخصة في مقابلها مثل هذا الكي اليسير للإبل حتى تبقى عليها علامة واضحة لا تتغير ولا تتبدل ثم انتقل إلى كتاب صدقة الفطر يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى ونصر الله العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكيلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وحسبنا حسبنا ونعم الوكيل والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وتوب ليك اللهم صلي وسلم على عدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين جزاكم الله خير